الديسكو المغرب تقدم نصرو يا مراد في ما ملكتش يا انا دي دي دي. يا تضيع يا امال او مريتك مشكي كنت معاك بنيويورك اختعدت يا تحسي وفاشفت بعيني ما عرفتك معش الت ما لقيتك ما, ما ولفتك نعرفك باقي تهلا انت ليش نخسرك يبغى ربي حكمتك نوم انتي كنتي علي كنتي علي الحتمة قولي لي واش من تاويل انا لعمرك درتي تهلا ديري غير انتي غير انتي الخسرة قلبك انتي صنفي سين مدحنانة حرمتين دي جرح فاتك الوقت فاتك يا Yamra, w frachtu lamerety, wtedy rohpnia, kiedy nacłapiety, wykryli mazali. Yamra, mery, ja mam xdę, już panie ty, panie ty, mery, mery, قال حلفتي وعضمتي اللي لي كسبتي ما تسمحيش بيا لوحده خرت من لفتي بيا بي انا استحتي لو كان غير خمنتي وديرتي شويه في عجبك واحد غيري كنتي اموات قوليلي ياختي تعليني كنت ندير حسابي ندير وحده تستاهلني Widzę łzy, ale nie يا مراااا عمري فيك ماشيكتين يا كنت ja nie chcę być pewna, że jestem pewna, że jestem عليك حذفا قولي لي واش من تابي انا العمر اقدرتي نهلا كيدي غنتي غير انتي الخاسره قلبك انتي صفيتي منحنانا حرتي نجا راح فاتك الوقت راح فاتك الواق انا في طلعت من يا عمري انا وعمري ما I chcieliśmy, kiedy jeszcze byliśmy, kiedy jeszcze byliśmy, kiedy jeszcze byliśmy, kiedy